الرّاءَهُ استغنا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجعَ أرَأيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أرَأيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَا أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أرَأيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَن